بما قدمناه من الأصول ما هو الأصل الذي استدل به الأصل الذي استدل به القائلون بأن المبعض مطهر من الحباب وأصار تبرا قالوا نحن نعلم بأن السلام مشروطة بالطهور لكن لا نعلم أن الطهور مشروطة بالماء طبق الاصل البراء عن اشتغال الضمير. قل هذا الاصل معارض لأصول لك قتلنا يا أصول قتلنا في أول قلام أصالك بقاء النجاسة وأصالك اشتغال الذنين نقول أما أصالك بقاء النجاسة فحكمت على أصالك البراء صحيح؟ لماذا لان اصاله بقاء النجاسة اصلا ما هو الرئيس نشك ان هذا المكان كان مروم في بعد ان ظهرنا بالمضار نشك أنه طهور أم لا نستصحب نسيت اصحاب النجاسة حاكم على الاصل وهو اجراء البراء نشك هل ان الطهور مسطرف بالماء المطلقله نجري البراء عن اشتراك نجري البراءه الفين مره مع وجود الاصل الموضوعي وهو اصحاب النجار لا تصل ان الموضوع الى الاصل تقني بان الموضوع متحدث و بتاع طب طب كده في طلب الموضوع متقدم ولا على عام في طلب طراده اوكي ولكن الاصل الثاني وهو اطاره اشتغال الدين اطاره اشتغال الدين هو مقدم على اطار العالم. لان أصالة الاشتغال يا مولانا يقول في الأصول مرتبطه مع حلقه مرتبطه البراء حلقه مرتبطه مع حلقه مع حلقه مع حلقه مع شككت في مقام مع حلقه معلوم حلقه مع معلوم أمرني المولى بأن أصلي لكن ما ادري الصلاة الواجب علي اليوم قاصر أو التهام شك في مقام الانتداب، معلوم أنه واجد الساعة يجمع بين القاصر والتهام بأصالة الاشتاء إذا كان الشك في مقام الانتداب، أما إذا كان الشك في نفس الانتكار. لا ندري ان ما جعله المولاء الطهور بشرف الماء المطلق او الطهور لا بشرفه الاصول براءة اشترافه ويكون جريان اثارت البراءة في مرحلة الجحف حاكم على جريان اثارت الاشترافة في مقام لان الشك يا مولانا لان الشك في مقام الانتتال مسبب عن الشك في المجاحة انا الان صليت بثوب مطهر بالماء المضاف لا ادري فرغت مني ابلى فرشت في مقام الامتثال هذا الشك في مقام الامتثال لا ادري فرغ مني أم, ام لا مسببا عن الشك في مرحله الجائل لا ادري ان الذي جعله المولى الطهور بشرط الماء المطلق او لا بشرط فين اجراء الاصل في مرحله الجائل واجراء صارت البراءه يرفع الشك في مقام الامتثال وإذا ارتفع الشق في مكان الانتزال لا تدري أصالات الاشتغال لأن جريان أصالات الاشتغال فرعوجد الشق وقد ارتفع الشق تعبدا بجريان أصالات البرار في محل الانتزال صلى الله عليه وسلم أصحاب النجسة مقدم أما أصالت فقائم يجبنا أشياء الاشتغال مقدم بل بالعام صلى عندك اعتراف <تصفيق> <تصفيق> والاصل معارض بما قدمناه من الاصول بل هي مقدمه عليه بل هناك تفصيل كما ذكرنا ودعوى التبعيه مصادره محضه فنقول بان النجاشه تعتعل إذا العين موجودة عين النجاسة فإذا إذا العين أزيلت فقد زالت النجاسة هذا هو هذا محل النجاح هذا أول الكلام نحن نقول لا تزال النجاسة إلا بالمائل تزول تزال النجاسة بأي مزيد المهم تزول العين هذا أول فدعوة تباية مصادرة محضر والخبر يا مولاني دائما تمسك بأخبار هذه الدنيا والخبر يا مولانا مع ضعفه بعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه يا خبر مدهات من إبراهيم لا بأس أن, ان يغسل الدم في جسارك لا طريقين بالطريق طريق الاول رياض رياض بتري انو محل البتري البتريه البتريه قوم او فرقة من الشيخية وهذه الفرقات هكذا يقول كذا السيد اسماعيل الحميري لا قي أهل قي الكومات، الكومات استهانة بسيط. فالسيد لقي الكومات الله تعالى. فقال أنت الذي تقول، وليت حقا أمير المؤمنين أهو عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسد ابي بكر. ولا اقول اذا لم يعطيا فدقا بالتندي ولا ميراثه كفراء الله اعلم ماذا ياتيان به يوم القيامه من عذر اذا اعتذر هل قلبي فيما اجعل لك لكن عدم استنان الشيطان فياتي <تصفيق> من ابراهيم بتريون اه بتريون ولكنه استقه النجاشي وعيان الرجال والعداء منهم. هو الطريق الثاني النقياس بن إبراهيم مردد بين أصدقاء وغير الأصدقاء هذا صاحب حاشين محقق على ما يقولون. وهو خبر المتقدم وهو أعم نقياس نسب إلى فتاد العقيدة وهو بسرى. وهو غير غياث بن إبراهيم غياث بن إبراهيم البكري غير غياث بن إبراهيم الذي ذكره النجاشي في رجاله Et راجع معجم الحديث رجال الحديث, الحديث. الحديث. ما ذا اللي وثق النجاشي غير غير ابن إبراهيم الذي هو بكري. يقول صاحب معجم رجال الحديث انه الشيخ في فهرسته ساري فهرسته الشيخ ابن الرجال الشيخ في فهرست جاب غياث بن ابراهيم مرته ذكر مرة من اصحاب الباقر عليه السلام ذكر مرة من اصحاب تبعد السيد أن يكون واحد إستبعد تبعد السيد ونأخذ بصيران يكون هذا واحد كيف من أصحاب الباقر ونأخذ أصحاب الباقر يكونوا معمرين مثلا وكانوا من معمرين بعيد فأنه الناس لازموا صغار فلا. فاستبعد السيد أن يكون رياض ابن إبراهيم واحد ذات كما هذا شيء ما فعنه في تلك العلم الأفر كثيراً بجمار البرافر ومي كل شعب جمار المتحدثة واحد التعبين من الجمار فاحتمل التعبين هذه التعبين ما قال ان غياث ابن إبراهيم اللي هو التقى النجاشي غياث ابن إبراهيم اللي هو تريد ايه جامعة في موضع آخر كتب العام. بعض كتب العامة تنقي أن زياد ابن ابراهيم دخل على المنصور او الرشيد واحد منهم فراه يسابق في الطيور فقال لها ما عنده حديث عن النبي في هذا الموضوع قال لبري سمعت عن رسول الله قال انه لا سبق الا في ارض في خبث او حافر او نصل او جناح اما كلمه جناح فاجاز اعطاه جاهز لكن اما الرجل قال اشكر كلمه إنه رسول ما قال ثلاثة في خفق أو حافر أو ما قال أو جمل. أنه كذب. هذه تروها في العام عن أبيات. هؤلاء هذه أوحت للسيد أنه إذا هو متعبد من ابن إبراهيم الذي هو بكرى والذي يصدق النجاشي أيضا والصدقاء. ما سبب تعمه اليوم؟ خلاص ما لهم واحد من الرجال العام خلاص سووا خلافة بخصوص أن هذه الرواية رواها القرطبي في تفسيره مو عن رياض النواب واحد النواب واحد آخر هيه. على الأحر ما دليل على قد قدح وثاقد رياض إذن السيد احتمل كعدد ريات ابن إبراهيم أتيجوا الأمرين لذين ذكرناهما مو من يقول الذي وثقه النجاج غير ريات ابن إبراهيم الذي هو بكريون بل الذي وثقه النجاج هو نفس ريات ابن إبراهيم الذي هو بكريون وهو نفس الراوي في المقام بعد من محاق الصوارين منو؟ ما استفى؟ شبار الحاج فإذن الخبر مو بعيد خبار رحلة وخشة فيش والخبر مع ضعفه وعدم صراحته ليش عدم صراحته صراحة أكو واحد يحتمي لا بل لا بأس أن يرسل الدم بالبصاق وش يعني, يعني الآن معنا تعرف وش تحتمي معنى غير ظاهر لا بأس بأن يرسل الدم بالبصاق بنحتمي لا لأنه يعني البصاق ظاهرته اقول احتمال ثاني اعينونا يقول مو صغير بل ايه يعني يحتمل فيه ما حينضت فيه كمان ترط <تصرف> ما <مهن> ينبشني اكو احتمال ثاني للروايه حتى يقول صاحب الرياض وعدم صراحة <تصرف> لعله يقال بأن ناظر إلى الحليّيات والحرمات وليس هذا كياناً أن الإمتعادة أدنى في الكن صام الله بناءً على أن الدم في الكن نجس وإن لم يأخذها الخارج في على هذا لا يجوز له تلعب تلعب الان فاذا تفق الدن الى حد ما انه بانه الدن ده. يجوز ان يبتلع المصاق الان او لا لا يعني الرواية يكون نظرها إلى أنه يجوز ابتلاع البصاق بعد إزالة الدم في البصاق ولا نظر في الرواية الى انه طاهر أفضل إلى أن البصاق مطهر أو غير مطهر نظرها فقط إلى الحليه والحرمان مو نظره إلى شنو طهار وعدها فلو لم يكن لا طاهرا لما جاز ذلك صعبت صعبت انه مثلا يعني كان انت واحد من جواخ الجسم لازمه انه يوزه انما لا وانما في هالمقام اشار الى ان البصاق من يعني في هالموضوع مطهر فلذلك لما كان طاهرا جاز بلعه مثلاً ما كان داخل فيهم لا مصاهر ما تكلم ولا يقول لي يقولوا مصاهر. إذا على هذا مول وجه طبيعي أنه مصري صريح. ما أصلح المصاهر. لا يقاوم ما قدمناه يعني الادلة الكثيرة على انه غير مطهر وهو مع ذلك له سلمناه من طريق الاحدى خبر، احدى مو خبر متواكد والسيد لا يعمل معروف مذهب السيد بالأصول سيد المطبرة لا يعمل بخبر الواحد هذه عبارة معروفة بالأصول خبر الواحد لا يوجب علما ولا عنه فهو ما يعمل بالخبر الا اذا كان متواتر أو محفوظ بقرائن توجب القطع صدقه ولا لا هذا خبر واحد كيف عمل به لا على السيد الداعية وما السيد. والسيد لا يعمل به. أوه. وبهذا الجواب يجاب يا مولانا عن الحسن حسن حكم لحكيم الصيرت قال للصادق أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به يجاب عن الحسن بهذا الجواب يعني بأي جواب في جواب أنه خبره أحد لا يعمل في السن مضافا إلى معارضته بما تقدم عندنا رواية لا يجزي في البول غير الماء كذلك قال يجزي في البول الحائط والتراب ونقال لا يجزي في البول غير الماء. مع عدم وضوح الدلالة لاحتمال رجوعنا في البأس الى نجاثة المماث لا الى طهارة الماء. تريد يقول انه الرواية هذه حتى الرواية الاولى الرواية الاولى مثلا لا بأس ان يغسل الدم بالبصاة سيخوي اشكال عليها انه قد يقال بانه خاصة بالبصاة وخاصة بدنها يعني هل تزن هل بالرواية لكن في خصوصي فهي تكون اخص من الهدى المدعاء ان كلما المضاعف مضاف نقول له فقط البصاق ومطهر بخصوص دم الفم لا اعلم في هذه الرواية ايمان في هذه الروايه السيد الخيض ما نهرب في الرواية محل كلامنا لان احنا محل كلامنا ان المضاف مطهر او غير مطهر اما التراب الحالق مو مضاف محل كلامنا في ان المضاف مطهر او غير مطهر هذه الروايه تدل على ان الحائط مطهر التراب مطهر. مطهريه الحائط والتراب غير مطهريه في الماء المضاف فهذه الروايه لو دلت فانما تدل على ان كل غير الماء مطهر مو بس خصوص مضاف وانتم لا تلتزمون بذلك بل تلتزمون بان المطهر هو خصوصا مضاف ولكن الرواية أخف من هناك وهذه يجب هذه الرواية الرواية هذه ان من هناك اشياء يجب ان يكون يقول اشياء هذه ان يكون هذه اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون وقد أصاب يدي شيئا من البول فاشنو شنو صار اليد متنجس هل المتنجس ينجس نسأل عدن بخط هذي الرياجة يقول متنجس لا ينجس ما جا يدي يقول ان غير الماء مطهر وقد أصاب يدي شيئا من البول فأنصح فيه الحائب او التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي قال له لا يا سلام راسعين شنو يعني المتنجس لا ينجس لا بأس يعني أن الحائط مطهر مركز اللا بأس وين تراجعه راجع لا بأس فيه أن اليد بعد عرقها لا تنجس فلا أن المتنجس لا ينجس لا أن الحائط مطهر هذا ينقش نقاش الدرس بكره صحيحين و نظر الروايه لانه هوب وقد أصاب يدي شيئا بو يعني موضع من مواضع يد و لا اصابه هوب موضع من مواضع يد اصابه مولون بعدين انت مسح بالحائط مسح بالحائط و اليد مسح بالهوا أنت لا تدري الان ان الذي صار على الوجه هو نفس النقطة تنجست بالبول او غيرها لاجل هذا لا قال الامام لاباس فلا فلاباس راجع الى عدم تنجس الممات بنجاسة المات اذ لا علم بان الذي مس الثوب او الوجه هو نفس النقطة التي تنجست من هذه الناحية الامام قال لاباس مو معنى قليلا بس ان الجدار مطهر والتراب مطهر لا ربط ذلك صار واضح ومعلوم ها حمقا ما يجاب عن الحسان مع عدم وضوح الدلالة لاحتمال رجوع الحسان الى نفي البأس عن نجاسه المماس لا الى طهارة الماثة عن طهارة اليد يدنجس غدنان الجسد ما نجست عدم العلم بملاقات نقطة النجاة وذلك بناء على عدم العلم بملاقات المحل النجس له، الحمد لله. وين حفر الرض؟ أكيد الرض لا يعتبر لابد إن بناء على عدم اعتبار الرض في أرض النقاء وفي الموثق النقاء. ليش جايب الموثق النقاء؟ جاء الموت النقاء لإثبات أن المدار تدار النجاة على العلم. إذا ما تعلم بالنجات. لا يفعل شيئا يشتم العبارة الشكيف وفي موشاة نعم إذا بلت يا شيخ تمسح وتمسح فمسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئان حتيت بطعب عبا من يعني اذا حسيت بطاع اعرف على انه حصلت النجاسه يعني النجاسه بعد ما موجوده عليه عليك كفة. كل هذا من دخل هذا من البول واذا ما حسيت بطاع فله هذا الروايه ظاهره شنو ظاهره في أنه يشترط ترتب الاثر العلم بالنجاسه لا في مجرد الاحتمال العلم الحسي الذوقي فإن وجدت شيئا فقل هذا من لا فتأمل حج رواي على الرواية دل على, وجوب الفحص. الرواية دل على وجوب الفحص. إذا ابتاخذ هذا الموثق الأخير الذي يدل على أن النجاسة فيها العلم فهي تدل على وجوب الفحص أيضا إذا بلت وتمسح فمسح ذكرك بريقك يعني يجب عليك الفاح والحالبانه لا يتجن فقيه السوج صار معلوم والمنقول عن المرتضاء في, في البيان والمعتبر صار في البيان لعلانه وغيرهما من نقول عننا شنوه زواز بالما عات مو بس خصوصاً مع المباد، يجوز ال... حتى بالزيت حتى بالبنزين كذا بكل ما، ومقتضى بعض أدله ذلك عن بعض أدلة عامة وثيابك فطاهر قطعاً بكل شيء مع التعنيم للجامدات أيضاً وثيابك فطاهر يعني حوالو بالتحجات ونوبالجامد وعن ابن ابي عقيل ابي عقيله مر الثلاث بهذا النص ابي عقيل جوازه بالمضاف تطرارا لا مطلقا يجيب اترار اترار من يجوز تصير بالمضاف في حال الترا وهو كما اتفق اقره الجميع وينجس المضاف بالملاقات للنجاسة مطلقا غير مطلقا يعني قطره لو ارفقوا بمجرد المجرد الان قد وإن كثر إجماعاً بعدها إجماعاً كما في المعتبر في المنتهى في وعن الشهيدين أيضاً ولا دليل به في الكثير منه سوى غيره سوى غيره غير ما بعدهم دليل في الكثيرها إذا كان المضاف أقل من كل طوابع. يتنجس الملاقات اما اذا كان الملاقات لا دليل على انه يتنجس الملاقات الملاقات الملاقات الا الاجمال وقد ذهب بعض من يباحث خارج الان الى انه لا يتنجس اذا كان كرين مثل مثل الماء من الله هارف الاجمال إلا أنه لا يتنجس إذا كان شنو كر وين كان يعني, يعني إذا حليب كر ووقع فيه النجاسة وما غيرت لا لونه ولا طعمه ولا رائحته كي بين الوسائل قال انت فلن قال الحاجة اللي تقضى المتفيد من الآموتي قالوا لا فأكما يطافر كده صار كر ما سألت إش مع خالف روايات طبعاً، بوثيقة عمار بن موسى الصاباطي الباب الرابع من عن أذواق الإناء، سأل أبا عبد الله عن رجل يجد عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه، أو غسلت يده. وقد كانت الفاره متسلقه فقال ان كان راها في الاناء قبل ان يغسل او يتغسل او يغسل فيها. ثم فعلى ذلك بعدما راها فعليه ان يغسل ثيابه الان جاء موضع ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء يغسل كل ما أصابه ذلك الله شنو ظاهر العبارة؟ ظاهر العبارة أن النجيس ينجس كل ما أصابه هذه القاعدة الأولية اتتنين من هذه القاعدة الكر والجاري فيبقى غيرهما ويغسل كل ما أصابه يعني شنو؟ يعني أنه أن النجيس ينجيس كل ما يصيبه من كل أن النجيس ينجيس كل ما يلاقيه سواء كان ماء مطلقا ام مضافا كر او غير كر ظنروا خرجنا عن هذه الكلية بما في الكر اذا بلغ الماء وقدر كره لم ينجيسوا شيء الا ان يتغيى خرجنا عن هذه الكلية خرجنا عن هذه الكلية فوانا في الجاري في مواطقة سماعا يبول في الماء الجاري قال لا بأس ده سألته عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس ده. خرجنا عن هذا في خطب شنو في خصوص الماء اجمع موناش مني والطريق روايات عندناهم رواياتان عن أبي عبد الله عليه السلام في برخم سبرياتين أبوال الله عليه سئل عن الأنفساء والجبال والجراح والنملات وما أشبه ذلك يموت في البقر والزيت والسمن وشبره. يعني إيه إيه ما هذا؟ كل ما ليس له جنة. ولهذا نعم له جنة. سواء وقع في الزيت أو في الزيت أو في الزيت أو في الزيت ظاهر أن ما له دهني ولم ما يقع فيه ولم كان كثيرا لأن الرواية لم تفصل بين الكثير وبين إذا ال... إحنا ورسنا بمعنى في قولنا ألماء في المجلسون حتى وإن كان كثيرا بهذه المطمور الإجمال فقط هذي بولي شكا لا كذا طير الإجماع أكو كلام مدين أصدار أن القول بأن الملاقات المجافة المنجيز هو حكم؟ حكم إرشادي لإحكار أكثر عرضية أن عندما نقول بأن ملاقات المجافة المنجيز فلن أقول لا نحتمل أنها حكم أن النجس تسري الزائر إلى ملاقين فعلة النجاسة هو في السرائل لا أنه أمر بما أن علة النجاس في اذا نحن ندور في القضل بالنجاسة مدار احتمال التهاريه. فعليه فعليه أوافق كلام صاحب العروق كلام سيدنا أنه حتى لو كان الحليب ألف قر ووقعت فيه قطرة دم تجلس كل هذا صحيح مقتبل إطلاقاته هذا مقتبل إطلاقات أنه شنو ويغسل كل ما أصابه. كل ما ليس له دم فلا باء الان اطباقها ولكن لا نحتمي الان نلتقل جميعا فاقل جميعا حتى نقول اذا وقعت قطرة دم في الف كر من البيبسي او الف من او في هذه المعادن معادن النفط وغيرها تؤكس هذا ليش ما نحتمي ذلك انها تنجيس نقول لأن الحكم بالنجاة ليس حقما تعبوديا بل هو معلم بالسراية والسراية الصوار فنقول الإطلاقات منصيفة جزماً عن مثل هذه الموارد فلا نحكم بالنجاة يعني دي فمن الذي يحتمله العرض